God <laughs> tu. Tuh no. Terima يا دي سير ويدا وجود امام في ركبي يا ويدا وجود امام في ركبي في ركبي لي اورايبون في ركبي لي اورايبون اخذوا معهم قلب Oh Al-Fatihah سيدان Double <laughs> Thank <laughs>